اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا تخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة 115. كل له أواب 116. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب 117. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف قصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى ثواء الصراف إن هذا أخي له تسع كون نعجت ولي نعجت واحدة ولي نعجت واحدة فقالت في النها وعذني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وَإِنَّكَ كَثِيرٌ مِنَ الْخُلَقَاءِ يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَنْهُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَاهُ فَسَأَلْهُمْ يَا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 قُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَسْتَغِلَّ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يُضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يوم الْحِسَابِ